ل ن سكن بذكر محمد يا ر ح م ة الله الواسعه ويا باب يا باب نجاه ا ل أ م ه يا ص ر ي ع ة ذ ر م ع ه ا ل س ا ك ب ة ومسلوب العمامه والرداء يا شهيد ا ل إ ب ا و خامس عهد ا やねんてならまだいろおくか الفدا البيت فانت مفزع وحده ينوى اخرته في كيك ش ف و عنها بره وضرر ولست انت لدي بعض ما ج ز و كشمسي م ن في ه د ن ه ا و ا هوا و ا هوا هوا هوا هوا و ا هوا و و ا هوا هوا هوا هوا هوا ه ا هوا هوا ه ا هوا هوا هوا ه ا ا هوا هوا هوا ه ولكن اصبحت مساءا ولكن اصبحت مساءا منك أ ولكن اصبحت مساءا ولكن اصبحت في س ر ا ل آ ء ا ウィザンビヨン ラファテンナーのファドルハイトリマン。 「やっかぁ」<音楽> وجعل ن ي مباركا اينما كنت اوصاني ب ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حي الله أ ع ط ى ا ل ن ب و ة إ ل ى ثلاثه ة من البياء و لم يبنوا الحب أ ط ف ا ء كذلك اقتضت ح ك م ة الله عز وجل أ ن أ ع ط ى ا ل إ م ا م إ ل ى ث ل ا ث ة من العلم سلام الله عليهم وهم لم يبنوا الحب ا ولكن يجب ان يكون هناك إذا امر ج ي ا للناس ا ويكون هناك ل ا م ا ا م ل ج و سنوات ا ت تسع ب ع د ا س ت ل م زمام ا ل ي م م الإمام عمره ا الهادي س ن و ا ت بعد واحد من ينتظر من ينتظر العالم روحي و ر و ا ح العالمين ا ل ا ل فداء مولانا صاحب العصر والزمان استنف زمان الامانه عمر كان خمس ساعه ل وجود عندك. ولكن ه أعضوه ص سليمان كذلك عمر عشر سنه عشر سلع. لذلك علاج ا ل أ م ا م ا ت ا ل إ م ا م الرضا وصار ض ج ش ل و ن ا ل إ م ا م الجواد يستلم س م ا م ا ل أ م ا م ع م ر ه ت س ع ل س ن و ا ت أ و ل حالت مر على الشيء ا ب ه ا ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل أ و ل ا ع م ن اللي سبقوها أ و ل واحد من العلم هو ا ل إ م ا م الجواد الشيعه ح م لون عمر ا ل س ن واتستلم ز م ا ن ه علي بن أ ص ب ا ط جمل ويل من مصر ق ا ل ن أ م ر الامام الجواد النووي من الصعيد المصر لما د ر و ا ن ا ل إ م ا م ا ل ر ض ا م ا ت ا ل إ م ا م الجواد ق ا ل ن هو الاستلم ل ي ز م ا م ا ل إ م ا م عمر ا ل س ن و ا ت ب ع ث و ا علي بن أ ص ب ا ط حتى ي ش ا ل خبر علي بن اصفاد جمل مصر الى المدينه دخل الرؤوس الامام الجواد ج ل س في ا ل م ج ل نخل س ا ل ل إ م م م ا ا تصدى جلس الأخوة بالمجلس اتفت ا عشان ا ي يكتب م مصر و يقول ا ا ص ف ت إلى هيد ل ط التفت ع في ي الإمام طول الإمام الإمام راح شلون طول شكل شلون ك ل يقول لما جلس م هذا ي المجلس ا ف ت قال له يا علي <تصفيق> ان الله احتج في ا ل إ م ا م بمثل ما احتج في ا ل ن ب و ة حيث قال واتيناه الحكم صبي علي م ن حسان ي د خ ل على الامام و ا أن ا ل ن ا س ي ر و ن عليك ح ا ت د قال واين ن هم و عن قبر الله عز وجل لنجيه عندما قال و ل هذه س ب ي ل ا ل ل ه ع ل ى ص ي ر ل ه لا يمكن ان ي ف و ا ل ل ه م ا تبعه إ ل ا ع ل ي ن ا أبي ط ا ل ب وله ت س ع سنين و أ ن ا ل ا ل إ ش ك ا ل ه ذ ا م و ج و د ك أ ن م ا أعيد هذا ا ل إ ش ك ا ل على الامام الجواد 私たちはそれを知っている بن اسرائيل ما تحمل او ضجر العلماء و العباد منهم قالوا ميسر ا هذا الكلام ف أ و ح ى الله إ ل ى داود أ ن قل لهم أن خذ عصى المتكلمين و عصى سليمان و اجعلها في بيت و اختم عليها بخواتيم ا ل ق و ل ف إ ذ ا كان يوم غد فمن أ و ر ق ت عصاه و أ ث م ر ت فهو ا ل خ ل ي ف ة من ب ع د ي ق ا ل لهم نبي الله داود هذا حقد قال له نحن م و ا خ ق ي ن ناخذ عصاه ت سليمان بيسلم اللي ن هو سليمان عمر عشر س ن ونحن ا لا لا ت ن ع ت ر ض قم يهم هذا اللي حب نجيب ع ص ا ت سليمان ونحطها في البيت ونغلق عليها وجيم ن ثاني ن ن ظ ر ا ل ل ي السرعه ا ل ع ص ا ت و ر ق و ت ث مر ف و ا ل خ ل ي ف ة من بعد كان يغير م م ى وفي اخر ع س ا م من رمى وصام سليمان عقلك ا علاء اجاوب فيهم اثاني شافه الى صارت سليمانيه العلم شافه لشكاش كاش كاش كاش ا ش كاش كاش كاش كاش كاش ك ا ع كاش كاش كاش كاش كاش كاش ا ش كاش كاش ك ش كاش ك ا ا ش ك ا ا ش كاش كاش كاش ا ش كاش كاش كاش كاش كاش كاش ك ا They d n t e n n e sunrise. パレードはあなたの言葉を聞いてみると、あなたあの言葉を聞いてみると、あなたの言葉を聞いてみると、あなたの言葉を聞いてみると、あかなたの言葉を聞いてみると、あなたの言葉を聞いてみると、あなたの言葉を聞いてみると、あなたの言葉を聞いてみると、 ならば、あなたのビオラ、ミサフィン なぜならば、このように言われていのれる の, の, の, るの か, かの。 وقالت خ د ي ج ة له رقم النوفل عندك ت ب ا ل ه ن ج ي ل وراح و ش ا ف ه قال الله أ ك ب ر هذا الناموس الاكبر هذا اللي كان ينزل على نبي الله موسى يقول له ابشري ترى هذه علامات ا ل ن ب و ة ترى هذا نبي الام هذا موجود عند الكون يعني معقول النبي صلى الله عليه و س ل ن ب ينطق الله عيسى ي في ا ل م ه د ويقول أ م ي عبد الله Allah とフィルマン、ウォナビオラ、カタムリア、ウォハビボン、ラヤーラン、ビアンナ、ウォーデミー、フォーカ アラパーマーク・モハメイ قال له اين هم عن قول الله عز و جل هو الذي بعث س م في الاميين رسولا منهم يتبع عليهم اياته م و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ظ ل ا ل مبين اذا النبي ما يعرف ي ق ر أ و يكتب الله ما ارسل النبي صلى الله عليه و آ ل ه و ا ل ق ر آ ن يتكلم عن ذلك لذلك كل من يبتعد إ ذ ا ما يحط ف ي قلبه م ح ب ة م ح م د وآل ما يمكن أ ن يصل إ ل ى م ق ا م ا ت محمد ومحبه ا ا ما مصدر ل و أعطونا م أعطونا ه ذ ا ا ل ومحبه ل ل ا ا ء و ومجرد أ ن يرد هذه ا ل م ح ب ة صرت ت ش و ف ا ل أ ش ي ا ء على حقائقها إ ذ ا يقول لك يوم من ا ل أ ي ا م واحد النبي ع ب س و ت و ل ه ما يقبل ه ا عبده النبي صلى ا ل ع م ر أ ر ب ع ي ن سنه ما يعرف انه نبي ما يقبلها عبده ا ل إ م ا م الصالح سلام الله عليه يقول إ ن م ا شيعتنا أ ص ح ا ب ا ل أ ر ب ع ه ا ل أ ع ي ن عينان في ا ل ر أ س وعينان في القلب أ ل ا و إ ن الله عز وجل خلقكم كلكم بهالشكل هذا يقول أ ل ا وان إ ن ل ل وجل خلافكم ه عز الله عز وجل فتح أ ب ص ا ر ك م واعمى أ ب ص ا ر ه <تصفيق> م بصير ما ع ن د ك ل أ ن ه لا مطحه هاي ا ل إ ش ك ا ل ا ت اللي يردوها عليك ي و م م رافضه يوم ع ب د للقبر ي كل هاي ا ل م و ج و د ة عند ن الهمه سلام الله مو بس من الزمن هذا لا よくあると言われていると言われていると言われていると言るいれい 私たちのをてい ل ل ن ج ا ر اسمه يوسف ويقول هذه الكلمات من الان موجود زمن ا ل ع م ا ذ ا ي ق و ل في حقي ا امام ا ل ر ض ا سلام الله عليهم ع ن د ا ولد المولود وليس أ ع ظ م م ب ا ر ك ة من شيعتنا من مقام الإمام في زمن ا ل إ م ا م الرضا بعد ما مات عفوا في زمن ال... بعد ما مات ا ل إ م ا م الكاظم ظهرت ط ا ئ ف ة تسمى ا ل و ا ق ف ي ة هذه ا ل و ا ق ف ي ة وقفت على ا ل إ م ا م الكاظم قالت ان ا ل إ م ا م الكاظم هو ا ل إ م ا م المهدي لا ي و ج إ م ا م ب ع د بعد, بعد. خلاص هذا آ خ ر ا ل إ م ا م يقول ان ا ل إ م ا م ما مات بالسجن د و ل الحراس ط ل ع و ا من السجن أ ش ا ع و ا في ما بين الناس ترى هذول ا ل ل ي أ س س و ا ه ا ل ط ا ئ ف ة ناس من المقربين ل ل إ م ا م ا ل ك ا ظ م حتى تعرف شلون الدنيا تغرى ا ل إ ن س ا ن وتحول ا ل إ ن س ا ن بثمانين د ر ج ة شلون دول اتحولوا ا ل م ؤ س س إ ل ى ح ر ك ة أو ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ا ت ت ح ر ه و ع ل ي بن ح ر ك ب ا المؤسسه ا ل ي تتحرك بها ا ل م ؤ التي تتحرك ب ا ا ل م ؤ س التي تتحرك بها المؤسسه التي تتحرك بها ا ل م ؤ ا ي ت ت ح ر بها المؤسسه ا ي ت ت بها المؤسسه ا ل ي تتحرك بها المؤسسه ا ل ي تتحرك بها ا ل م ؤ ه التي تتحرك بها المؤسسه التي تتحرك ه ا ا ل م ه التي ت ت ح بها ا ل م ؤ س ه ا ي تتحرك بها المؤسسه ا ل ر ك ا ا ل م ؤ س التي تتها ل م ؤ س التي تتحرك بها المؤسسه التي بها المؤسسه التي ت ت ح ا ل ت أ س ي س ا ل ل ي أ س س ه ا علي بن حمزه الوطاهي وزيادة, وزياده بن مروان ا ل غ ن ب ي وعثمان ي س ى و ع بن عيسى الراسدون و ا ل ث ل ا ث ة المؤسسين إ ل ى الطائفه الواطفين ذ و ل ك الواقفه ن عندهم أ الإمام عنده الإمام الكاظم بعث لهم إمام لهم أنا. الإمام بعد الإمام ر و ل ي ا ب ن ح م ز ة كان يملك اكثر من سبعين أ ل ف د ي ن ا ابن علي حمزة و ز ي ا د ة م ن أرواد قد يملك ر س ع ل ي ا ل إ م ا ا م ل ر ض ا أ ن ك ه وكان ا ا م ا ك المعركه ث م ا ن بن و ا س ي ا ن ن ع د أ ك ث ث ر من ل ا ث ي ن ألف د ي ن ا م ل إ ض المعركه ف ة إ ى خ س و لما س و ك ا ل إ م ا ا م ل ر ض ا ق ا ل ل ل أ م و ا ل ر ج ع 私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世の中で言うと、私はこの世言うは言うは言うは言うは言うは <تصفح> هذه ا ل ح ر ك ة م ا ت ن ت ه ت اسماعيليه عندك لا ن اجد لك لا ز ا ل لكن ا ل و ا ق ف ة م ا و ج و د ه لها ل ت ه الحركه و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ا ق ف ي ة بعد ان امنت اليمام الجواز استمرت حتى في زمن ا ل إ م ا م الرضا ل أ ن ا ل إ م ا م الرضا وصل عمره 45 س ن ة و م ا ع ن د ه ولكن ق ا الناس شوفوا إذا ل أولى ا ا لما إ م الرضا ه ولد ا ل ي ب ع الامام إ م ل ا الجواد إ م م عمره ما م ا اللي ولا وصل عندي عندي بعد أكو م ع ة من ل ش ي ع ة ك تحقوا الطائفة لكن لما لكن الإمام ولد الجواز سلام الله علي ه اتحولت هؤلاء ا ل ش ي ع ة اللي انطقوا الى ه ا ي ا ل ط ا ئ ف ة رجعوا كما كانوا ب ب ر ك ة مولان ا ا ل إ م ا م الجواد سلام الله عليه 「そして私はあなたの声を聞いてください」 لكن <تصفيق> النبي صلى الله عليه و س ل ه قال لماذا ي ي ل ت ك ل م عطا مريم حتى تصدر عفوا عيسى حتى يصدر صدق <تصفيق> البراءه <تصفيق> لكن من <تصفيق> الذي أ ص د ر ص ك البراءه ا ل ل ي أ ص ل ا سك ا ل ب ر ا ء ة إ ل ى مولاتنا ع م ا ل إ م ا م الجواد سلام الله عليها هو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء محمد شوف زمن النبي وزمن ي ن و ا ل إ م ا م الجواد وين و ت ع ل ي النبي خاتم ا ل إ م ا م الجواد ماذا يقول アパーソクルことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ言う فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست ام ولدت ولقد خلقت طاهره ة مطهره لكن تعال شوف المفارقه العظيم بين نبي الله ع و س ى وبين الامام الجواد تعال شوف المفارقه العظيمه بين نبي الله عيسى وبين الامام الجواد <تصفيق> نبي الله م و س ى سلام الله عليه بعد أ ن غاب عن توم يوم من ا ل أ ي ا م م ر ب ا ل طريق و إ ذ ا رجل يحفر قبر قال ل ه سعد ا صار يحفر وياه في ذلك القبر إ ل ى أ ن ا ن ت ه ى بعد أ ن انتهى رجل نبي الله م و س ى وجلس في ذلك القبر يقول فكشف الله له الغطاء و ر أ ى مقره في ا ل ج ن ة شاف نفسه في ا ل ج ن ة مقره ا في وين فقال يا رب اقبضني إ ل ي ك فقبضه الله سبحانه وتعالى ومات في ذلك ا ل ق م ر ا ل ل ي كان يحفر هو ملك الموت معزز مكر في ذلك لكن مولاك ا ل إ م ا م ا ل ج و ا ل سلام الله عليه أ غ ل ق ه عليه ذلك الباب وهو يلوج من ح ر ا ر ة ذلك الصمت وحيدا فريدا اين ا ل م ن ا د ي يا إ م ا م من كان ولا بد و يسقيني ق ط ر ة من الماء خرجت من تلك الدار و أ غ ل ق ت عليه الباب ولا ا ل إ م ا م يملك الدنيا وما فيها أه؟ اني ما خلقت سماء م م ن ي ه ولا ارضا م ذ ح ي ه ولا قمرا منيره الا من أ ج ل ه ا ولا و بعدين ضل ب تلك ا ل غ ر ف ة على حاله ي و ج بنفسه من ح ر ا ر ة ذلك السم أ ي ن المنادي وامامه ا وسيده نبي ا ل ل عيسى بعزان وقاموا ع ل ل ي ه ا ان يقتلوه ر ف ع ه الله الى السماء صعد الله سبحانه وتعالى الى السماء لكن مولاك الامام الجواد اش سوى هذاك ا صعد الى السماء لكن مولاك الامام الجواد صعد الى سطح الدار ع ي ن المناد ي و ا ل ل ك ن ت ع ا ل شوف 「わし帰り」<音楽>「よし帰 س ر ن ي وحدي لاحد يجيني ش ر ب ت ماي م ا ر د ا ح حتى تنطف سنيني ي ق و ل الرباب مو أ ف ض ل مني تموت في تلك ا ل خ ر ب ة وليس على ذ ل ك ا ل خ ر ب ة سقف يظللها يقول لاحد منهن يجيني خلوني بسطح داري غريب ل ا اهل عندي أ ص ر خ الشباب على الشباب ي ق و ل ق ط ع و ن ي الى اوصال و ح ز س راسم ن ن ح ر اواسي بالشباب مصاب و و ا س ي جد خلوني ظل ا ل إ ي م ا ن يتلوى من ح ر ا ر ة ذلك السف 「あいなるもなでわあいままあまあ」「あっわあすいだ」「いらんあろか」「」 Thank you. ا ل ش ع ر ش و ن يوصف م خ ا ط ب ة الزهره تخاطب بغداد اسمع اسمع لسان حالها راحت ا ل ك ا ظ م ي ه راحت ا ل ز ه ر ة بدمعها نسي ت ل طمخدها ومست كسرى ث غ ر s l l see y n Bye. 「しゃべ يه もさ」「<音楽>」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」」」」」 I'm a o r r y 「わたしのあなた」<音楽> 「なんであんなに」<音声>「なんであんなに」「なんであんなに」 ادركنا فإنك كافيان فإنكما وانسانا ناصران يا مولانا يا صاحب عصب الثمان الغوث الغوث عصب العجل العجل العجل أ أدرك أ د ر ك ن ا ا ل س ا ع ة ا ل س ا ع ة ا ل س ا ع ة ما شاء الله لا حول ولا قوه إ ل ا بالله العلي العظيم اللهم كن